وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسألك اللهم أن تجيرنا من النار <تصفيق> هذا هو الدرس الثاني والسبعون من سلسلة شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى و نتحدث فيه بحول الله عز وجل عن أحكام الدية والشجاج وفيه يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى دية الرجل المسلم مئة من الإبل أو مئة بقرة أو ألف شات أو ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم أو مئة حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسمات فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها ثم قال باب القسامة إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمين يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال هذا هو الدرس الذي نأخذه إن شاء الله تعالى في مجلس اليوم <تصفيق> قال دية الرجل المسلم مئة من الإبل أو مئة بقرة أو ألفاشات إلى آخر ما قال هذه هي الدية للرجل المسلم الدية الكاملة أي دية القتل قتل الرجل المسلم تكون بهذا الشكل إما مئة من الإبل وإما مئتان من البقر أو ألفان من الشياه أو ألف دينار أو إثنى عشر ألف ديرهم أو ألف حل أو مئة حل لحديث أخرجه أحمد وغيره من أهل السنن من حديث عمري بن شعيب عن أبيه عن جده قال قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة ومن كان عقله في الشاء الفيشات لعقل قلنا هو الدية قلنا قد أخذنا هذا سابقا وذكرنا أصل هذه الكلمة الاشتقاقية فقال على أهل البقر يعني الذين معظم مالهم من البقر الدية عليهم هي مئة بقر وعلى الذين معظم مالهم من الشياه فالفاشات الفاشات وفي حديث عمر بن حزم وحديث حديث صحيح إن شاء الله تعالى حديث سابق حديث حسن في حديث عمر بن حزمه وحديث صحيح أن في النفس يعني الدية في النفس أن في النفس الدية مئة من الإبل مئة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الذهب ألف دينار كما جاء في بعض الأحاديث أيضا طيب فإذاً هذا إلى جانب أحاديث أخرى متعددة ومجموعة من الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها صحيح أو حسن وبعضها ضعيف منجبر وبعضها تقويه وتعضده إجماعات معينة إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي كلها تتضافر على تأكيد هذا الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى وهو أن دية الرجل المسلم أصلها في الإبل هو مئة من الإبل وبالنسبة لباقي الأصماف يعني مثلا أهل البقر أو أهل الشات أو أهل الذهب أو أهل الفضة أو أهل الحلل كل واحد تفرض عليه دية معينة بحسب طبيعته وحاله طيب. الذي يقوله عدد من الأئمة منهم الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الأصل في الدية هو الإبل هذه مسألة مهمة هي معرفة ما هو الأصل في الدية لأن العلاقات بين هذه الديات التي تكلمنا عنها تختلف يعني صرف هذه الديات فيما بينها تختلف من زمان إلى آخر فمئة من الإبل يعني كم تساوي من الذهب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وكم تساوي في زمان الأموين أو في زمن العباسيين أو في زماننا هذا شيء آخر فإنس إذاً هذا الصف يختلف لذلك نحتاج كما في قد سبق الكلام على ذلك في مسألة في نصاب الزكاة أو غير ذلك وهل الأصل فيها الذهب أو الورق يعني الفضة أو غير ذلك فهنا أيضا مسألة ما هو الأصل في الدية أمر مهم جدا. فالذي عليه عدد من الأئمة هو أن الأصل في الدية هو الإبل الأصل في الدية هو الإبل والمسألة اجتهادية على كل حال ولكن يكون إن شاء الله تعالى هذا هو الراجح في هذه المسألة ولا نخوض في تفاصيل هذه القضية لكن نكتفي بأن نقول أن الأصل في الدية هو الإبل وعليه في زماننا هذا تقدر الدية بثمن الإبل يعني تأخذ ناقة أو جمل بكم يباع كم ثمنه ثم يضرب في مئة لتحصل على ثمن الدية قال وتغلظ دية العمد وشبهه وتغلظ دية العمد وشبهه كنا قد أسلفنا أن القتل على ثلاثة أقسام في مذهب الشافعي وغيره القتل ثلاثة أقسام قلنا إما عمد وإما شبهه أي شبه العمد وإما خطأ محض قلنا هذه المسائل فالعمد هو الذي يعني شخص يضرب الشخص الآخر بآلة الأصل فيها أو الغالب عليها أنك إذا ضربت بها فإنك تقتل مثلا آلة محددة مسنونة سيف أو بالرصاف أو شيء ما بقى. إذا أنت ضربته في الأصل في أنك تقتله فإذا مات فعلا بذلك هذا يسمى العمد هذا القتل العمد تعمدت ضربه بآلة الأصل فيها أنها تقتل هذا العمد شبه العمد هو أنك ضربته بآلة الأصل فيها أنها لا تقتل أو دفعته مثلا بشكل الأصل في أنه لا يموت بالشخص لكنه مات منه مثلا ضربته بعصا أو دفعته على حائط الأصل في هذه الأمور أنها, أنها لا تقتل لكن إذا مات منها الشخص فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قتلا شبه العمد طيب؟ والخطأ المحض الخطأ المحض هو أنك لم تقصد ضربه أصلا مثلا رميت بالقوس أو رميت بالبندقية وأنت تريد ضرب هدف فهم؟ فزاغت يدك فضربت شخصا فمات من ذلك هذا يسمى خطأ محت ويدخل فيه هذه الحوادث التي تحدث في هذا الزمان حوادث السيارات فهذه كلها من, أو يعني كلها من قبيل الخطأ المحت طيب. فقلنا إذن العمد وهذه الأمور تكلمنا عليها في باب القصاص قلنا متى يجب القصاص ومتى لا يجيب إلى أخر ولكن الذي يهمنا هنا هو الدية. ففي العمد وشبهه تجب الدية مغلبة بينما في الخطأ المحض فالدية مخففة الدية مخففة في الخطأ المحض وفي العمد وشبهه الدية مغلظة طبيعي الحال مع قضية القصاص إلى ذلك لكن لا ندخل فيها لأننا أخذناها سابقا جيد الآن ما هي الدية المغلظة؟ هو هذا الذي سيذكره المصنف بعد ذلك قال بأن يعني ما معنى مغلظة؟ أي غلظت بأن يكون المئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها هذه المئة من الإبل أربعون منها يكون في بطونها أولادها يعني تكون نوقا حاملة هذا هو مغلظة ولا شك أن الناقة الحامل أغلى في الثمن من الناقة غير الحامل جيد <تصفيق> دليل ذلك حديث صحيح أخرجه أهل السنان والإمام أحمد وغيرهم وفيه أن رجلا من أصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيلة خطئ عندي بالصوت والعصا في هدية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل كلهن خلفه شو معنى هذا الكلام؟ يعني 100 من الإبل منها 40 كيف حالها؟ يعني من ثنية إلى بازل ثنية اللي نجل العامين والبازل هي التي دخلت في عامها التاسع دخلت في عامها التاسع كلهن خلفاء أي حامل كلهن هذا الأربعين كلهن خالفة أي حامل حامل, حامل, إلى نصف أجل الحمل حامل إلى نصف أجل الحمل أما بعد ذلك إذا كانت حاملة إنما بعد نصف أجل الحمل فتسمى ناقة عشراء وجمعوها لا يشعر ومن الله عز وجل وإذا لا يشعر طيب. وفي الباب أحاديث أخرى في نفس المعنى مقصود عندنا هو هذا تغليظ الدية هو الذي ذهب إليه عامة الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قلنا هذا مذهب عامة الأئمة مذهب الجمهور وهذا التقسيم الذي ذكرناه من تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام هو قول الجمهور خلافا لمالك والليث. الذين ليس لهم من القتل إلا قسمان اثنان هما الخطأ والعمد وذهب الجمهور أرجح إن شاء الله تعالى ثم قال ودي ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المسلم وذمة ودية الذمي نصف ودية المسلم هذا والباب أيضا الذي بعده من الأمور التي يتكلم فيها بعض الناس بجهل وبتجاهل في هذا الزمان ويعلقون عليها مجموعة من المبادئ والأفكار الباطلة وهذه هذا أمر ثابت بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث أقل أحواله أنه حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم عقل, عقل ودية عقل الكافر نصف دية المسلم وهذا أمر عليه عامة المسلمين وجمهورهم وليس فيه كبير خلاف عندهم وهذا الحديث حديث صحيح خلافا لمن لأهل الرأي الذين تأوله على عادتهم وقال يعني قالوا بخلاف هذا وقالوا دية الزمي يعني دية الكافر مثل دية دي المسلم تماما يعني سواء بسواء نحن لما نقول دية الكافر أو دية الذمي هذا نفس الشيء علش؟ لأن الحربي ليس, عليه ليس له دية الحربي دمه, هدر. الحربي دمه هدر. الذمي هو اللي لا دمه ليس هذرا بل في عند قتله الخطأ عليه الدية إذن دية الكافر أو دية الذمي نفس الشيء الأحناف قالوا بعكس ذلك وقالوا دية الذمي نفس دية المسلم سواء بسواء واحتجوا كما هي العادة بعمومات قرآنية كما في قول الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وهذا عام مخصص بالأحاديث الصحيحة التي تبين أن هذه الدية فدية المسلمة أن هذه الديا هي نصف دية المسلم هي نصف دية المسلم وهذا مبني كله وهذا كان الأمور الخلافية الأخرى التي خالف فيها الأحناف جمهور العلماء مبنية على أصول مختلفة وهذه أهمية معرفة علم أصول الفقه أن الأصول إذا اختلفت فإن الفروع المبنية عليها تختلف تبعا لذلك فلما كانت أصول الأحناف مخالفة لأصول الجمهور فإن فروعهم كذلك كانت شديدة المخالفة لفروع الجمهور من شافئية ومالكية وحنابلة وغيرهم ومن أهم الأصول الحنفية التي تجعلهم يخالفون الجمهور قضية خبر الواحد وأن خبر الواحد لا تقوم به الحجة إلا في نطاق ضيق جدا وإلا فالأصل عندهم أن خبر الواحد إذا خالفه عموم قرآني وهم عندهم أن العموم قطعي خلاف الجمهور فإن العموم عندهم ظني العموم عندهم قطعي وعمومات القرآن إذا قطعية بخلاف الخبر الأحد فإنه ظني وإذا تعارض القطعي والظني فإنه يقدم القطعي وهذا أمر متفق عليه وكذلك عندهم أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك من التفصيلات التي هي مذكورة في أصولهم والتي تأول في في نهاية الأمر وفي النتيجة إلى مخالفات كبيرة جدا للسنة النبوية ولذلك سموا أهل رأي وسمي غيرهم أهل سنة وأهل اتباع لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ودية المرأة نصف دية الرجل قلنا قلت بعض الدعاة في هذا الزمان تكلموا على مسألة الذمي هذه وديته وقالوا هذا يعني مخالف لمبادئ المواطنة التي لا تفرق بين الذمي والمسلم أو بين الكافر والمسلم هم لا يعبرون بهذه التعبيرات ولكن لا يقولون التي لا تفرق بين المسيحي أو بين النصراني والمسلم ولا بين اليهود والمسلم وهذه المواطنة وهي طاغوت من الطواغيت المستحدثة في زماننا هذا مثل طواغيت متعددة كطاغوط الإنسانية والقومية وغيرها من الطواغيت التي أصبحت تعبد وتتبع من دون الله عز وجل وترفع شعارا فوق شعارات الإسلام الحقيقية وفوق رابطة الأخوة الإيمانية قلت هذا الطاغوت اللي اسمه المواطنة من نتائجهم أن قالوا هذا مخالف للمواطنة والناس سواء يعني مواطنون سواء أمام القانون وأمام الدستور هذا الكلام لا يقوله علماني هذا يقوله داعية مسلم يعني داعية إسلامية يدعى الداعية الإسلامية الكبير إلى غير ذلك فيقول إذن يسعنا الخلاف يسعنا الخلاف الموجود في هذه القضية عند الفقهاء فنتبع مذهب الأحناف في هذه المسألة ونقول دية الذمي مثل دية المسلم سواء بسواء ونحن نقول إنه ليس كل خلاف فهو معتبر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر الخلاف إذا أنت اتبعت الخلاف وأصبحت تسوغ كل ما تشاء بسبب الخلاف ووجود الخلاف وتقول هذه مسائل خلاف إذن يسوغ لي أن أفعلها فيها ما يشاء هذا هو مفتاح الزندق أو بالله تعالى كما في الآثار المعروفة أن من تتبع الرخص فقط تزندق أو فقط خرج من الإسلام إلى غير ذلك من الأمور فليس كل خلاف يسوغ لنا أن نختار منه ما نشاء بل هناك خلافات معتبرة يسع كل واحد منا أن يتبع فيها قولا من الأقوال بدليله بطبيعة الحال وهناك خلافات غير معتبرة على الإطلاق لأنها في مصادمة النصوص وفي مصادمة الأدلة الشرعية الواضحة الظاهرة فهذا خلاف لا أصل له وهو غير معتبر عند أهل النظر ولا يسوق لنا أن نستدل به إلى غير ذلك من الأمور ونفس الشيء قالوا في وافدية المرأة مع دية الرجل قالوا هذا أيضا مخالف لمسألة المساوات بين الجنسين وهي من حقوق الإنسان المعروفة في هذا الزمان وغير ذلك وهذه أمور لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنها مخالفة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها دين الإسلام ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث في الزائد على الثلث هذه مسألة مهمة نأتي أولا بال بالدليل على ذلك، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك نذكر معنى هذا الكلام. الدليل حديث عند الباهقي وغيره عمالي أنه قال دية المرأة على النصف على النصف من دية الرجل في الكل، في الكل. وجاء حديث ولكن مضعف في سنده. فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث من دياته يعني مثل الرجل حتى يبلغ ثلث من دياته معنى هذا الكلام أن إذا بالنسبة للقتل الدية الكاملة دية كاملة هي دية القتل إذا قتلت المرأة فديتها هي نصف دية الرجل إذا كم من الإبل خمسون من الابل جيد الآن الأطراف الأطراف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أو الجروح أو كذا هذه كلها ثيادات معينة مثلاً دية الأسبوع دية ال إلى غير ذلك اليد الرجل إلى غير ذلك في هذه المرأة كذلك ديتها في كل شيء من هذه الأمور على نصف من دية الرجل فهمت؟ ولكن إذا زاد ذلك على الثلث فهمت؟ إذا إذا زاد ذلك على الثلث بمعنى على الثلث الدية الكاملة اللي هي مئة من الإبل فهمت؟ فإذا مثلاً كانت شدية من الديات الأطراف أو الأصابع أو الجروح أو غير ذلك عند الرجل تتجاوز ثلثا الدية الكاملة مثلاً وصلات أربعين من الإبل ففي هذه الحالة في هذه الحالة المرأة ديتها ديال هذه دي هي عشرين من الإبل من نصف بخلاف إذا كانت دية هذا العضو عند الرجل أقل من الثلث مثلاً عشر من الإبل فدية المرأة فيها هي عشر من إبل كذلك مثله مثل المرأة مثل الرجل فيها المسألة مسألة واضحة فعقل المرأة مثل عقل الرجل إذا أنت القى مثل بحال حال الديا ديال المرأة مثل ديال الرجل حتى يبلغ ثلث من ديته فإذا بلغ ثلث من ديته كما تعرفون حتى في اللغة العربية هي الانتهاء الغاية ومن من مفاهيم المعروفة فهم الغاية فهم الغاية لون فهمون معتبر عند الأصوليين حتى بحال في قول الله عز وجل أكله واشربه حتى فاذا فإذا تبينه، يستعلمه، يبقاش كله واشربه كذلك هنا حتى يبلغه، معنى إلى بلغ وزاد على الثلث من ديته لم يبقى عقل المرأة مثل عقل الرجل، بل أصبح متخاهيرين والأدلة الأخرى تدل على أن في هذه الحالة عقل المرأة ان النصف من عقل الرجل وهناك حديث صحيح في هذا الباب يبين لكم هذه المسألة بمثال مش حديث، يعني أثر عند مالك في الموطع عند البيهاق وغيره عن ربيعة بن عبد الر بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أنه قال سألت سعيد بن المسيب أو المسيب كم في أصابع المرأة يعني الدية ديال الرجال قال عشر من الإبل فهنت عشر من الإبل هذا مثله مهلدية مثل الرجل مثله مهلدية الرجل أصابع ديال الرجل أيضا عشر من الإبل كما سيأتين في محله قال فكم في أصبعين؟ إذا ضربوا في هذا يقول. قال عشرون من الإبل. مديان. قلت فكم في ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون من الإبل. ما زال مصلش الثلث. قال فكم في أربعة؟ قال عشرون من الإبل. ألاش؟ لأننا تجاوزنا الثلث الآن. فإن ذلك دية المرأة النصف. فإذا دية الرجل ستكون 4 أصابع هي 40 من الإبل دية المرأة هي 20 قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها أي نقص نقصت ديتها قال السعيد أعراقي أنت؟ يعني وش أنت من أهل الرأي بني تبقيت ترد هذا المسائل أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي هي السنة ولا يخفاكم أن من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة أننا لا ندفع الأحاديث بالصدر فما فهمناه فبها ونعمت، ونخرج له ونعلله ونبحث عن حكمته وما لم نفهمه فنكل علمه إلى الله عز وجل فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون وقلوبنا وصدورنا منشرحة لذلك الحكم وموقنون بأن ذلك الحكم هو العدل المحض الذي لا يتطرق إليه شبهة ظلم إطلاقا فقط هي السنة خلافاً لأهل الأهواء والبدع الذين لا تعجبهم مثل هذه السنة أو مثل هذه الأحاديث ونحن نضع سنة الحديث صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا الآن عادة يعطينا سوف يعطينا ديات الأطراف والأصابع وغير ذلك قال وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجاء إلى آخر ما قال طيب أصل هذه المسألة حديث عبر بن حزم اللي هو حديث صحيح وجبنا منه بعض الشيء في ال جبنا جبنا من القضية الدية الكاملة لأنها مئة من الإبر والأنف فيه واحد تفصيل جيد في هذا البعد وفيه في هذا الحديث أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية في الأنف إذا أوعب جدعه والجدع جدع الأنف هو قطعه إذا أوعب يعني قطعه كاملا يعني استوعب في قطعه أوعب جدعه الدية عشانو إذا الدية كاملة إذا قطع الألفة كاملا ففي هدية كاملة مئة من الإبر، وفي اللسان نفس الشيء، هدية، وفي الشفتين هدية، وفي البيضتين هدية، وفي الذكر هدية، هذه أمور كلها واضحة، وفي الصلب هدية، وفي العينين هدية، وفي الرجل الواحدة نصف هدية، معناه أنه في الرجلين هدية كاملة، وهذا تقرأ لكم الحديث وأشرح في نفس الوقت، ونفسه بالنسبة اليدين هذا معروف. قال وفي المأمومة ثلث هدية. وفي المأمومة ثلث الدية فهمت؟ المأمومة هي شجة يعني جرح تبلغ أمة الدماغ هذه هي المأمومة جرح في الرأس يبلغ أمة الدماغ بحيث لا يبقى بينها بين و ما ظهر من الجرح وبين الدماغ إلا جلد رقيق ليس بين الجرح الظاهر وبين الدماغ إلا جلد رقيق هذا يسمى ماذا؟ تسمى مأمومة وهذه المأمومة فيها ثلث الدية، أنت؟ هذا ما قال وفي الجائفة ثلث الدية كذلك. الجائفة هي الطعنة التي تخالط الجوف، هي الطعنة التي تخالط الجوف. وهذا الجوف هذا الغالب إما يكون في البطن وإما في الدماغ، إما البطن وإما الدماغ. طعنة تدخل للبطن أو إلى الدماغ فيها كم فيها ثلث الدية. قال وفي المنقلة 15 من الإبل المنقلة 15 من الإبل المنقلة هي ضربة تظهر منها صغار العظام تظهر منها صغار العظام تخرج ذلك العظم الصغيرة يخرج بحال مثلاً ضربة هنا أو هنا هذا العظم هذا يظهر يخرج تسمى المنقلة هذه هذه أنواع الجروح هذي قال فيها خمسة عشر من الإبل، وشحد الخمسة هي عشر الدية ونصف عشورها، عشورها ونصف عشورها. هذا هو التعبير المصنف ما قالش خمسة عشر من الإبل، بشيخليها عامة في الإبلي وفي غيرها. قال ع ونصف عشورها. قال وفي كل أصبع أصبع أصبع, أصبع كلها لغات. يعني كين في ال الهمزة وتثليت في عندك ست لغات. نشي ستة لغات وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل واضح. وفي السن خمس من الإبل يعني كسرت السن كاملة خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل الموضحة هي الشجة التي تبدي وضح العظم جرح يظهر منه وضح العظم كيف العظم منه هذه تسمى الموضحة فيها خمس من الإبل وهل هذه الموضحة غير في الرأس غير في هذه كله خلاف بين العلماء وعلى كل حال هذه التي نعطي الآن هي أصول هذه الديات هي الأصول الموجودة في السنة أما التفصيلات الفقهية فهي كثيرة جدا لا تكاد تنتهي ويدعمها القضاء الإسلامي الذي كان يقضي فيه الأئمة المجتهدون الذين كانوا على رأس القضاء في التاريخ الإسلامي كله فتجد فتاوى وتجد أقضية متعددة فهذه كلها تطعب كتب الفقه خصوصا الفقه المذهبي منهم بتفاصيل كبيرة جدا لكن هنا أصول هذه المسائل هي هذه طيب، طيب هذا الحديث يستوعب تقريبا كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى باستثناء الهاشمة هذه جاء فيها حديث ها مستقل والهاشمة هي التي تهشم العظم أي تكسروه تهشم العظم هذه أيضا فيه عشر الدية اللي هي عشر من الإبل. راي؟ بعد الكلام المصنف قال وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها أي في الواحدة منها من كل شيء المثنى. العينين الشفتين إلى وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجنية عليه وفي المنقلة عشر الديت ونصف, الديت ونصف, الديت ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة هذا تفصيلات أخرى وأحاديث أخرى متعددة في هذا الباب لكننا لا نطيل ذكرات ونظر إن شاء الله تعالى في محلها من كتب الفقه ومن روضة النديية مثلا قال وما عدا هذه المسماه فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا الأرش ما عدا هذه المسمات أي ما عدا هذه الجروح التي ذكرت آنفا وسميت آنفا فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا مثال ذلك واحد يعني شخص ضرب الأخرى فكسر جزءا من سنه لم يكسر السن كاملة يقدر كيف تقدر الديا تقدر الديا بأن ينظر في تلك السن كم كسر منها فإن كسر تقريبا ثلث السن فإن فيها ثلث دية السن ودية السن كم, كم قلنا ها؟ نصف العشر كم خمس, خمس من الإبيل. يعني ثلث ديلا أو ما في قيمته فإن وهكذا، فإذا هذا هو معنى قوله، فيكون أروه بمقدار نسبة إلى أحدها، إلى أحد المذكورة تقريبا أمور هذه تقريبية موقولة إلى نظر القاضي الذي هو له هذه الصلاحية. أن هذا الذي كسر وإن لم يرد فيه السنة، مثلا ثلث سن، لم يرد فيه شيء في الحديث. ولكن هل يهدر؟ وصول الشرع تأبى أن يهدر بل لا بد من دية معينة فيه فهم؟ فكيف تقدر هذه الدية؟ تقدر بالقياس وقواعد الشرع كلها تدل على أن الدية تقدر بهذه الطريقة أقرب طريقة إلى السنة النبوية لتقدير الدية هي هذه الطريقة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى وعليها عدد من الأئمة ولا شك أن هناك تفصيلات فقهية متعددة في هذه الأبواب يعني لا تكاد تحصى فلا نخوض فيها ويكفينا إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا في هذا البن قالوا في الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة لحديث أبي هريرة في الصحيحين وقد أسلفناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة, با... امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة عبدنا وأما الغرة أصلها بياض يكون في رأس الفرس في مقدم وجه الفرس وسمي به العبد والأمة من باب التغريب أو من باب تسمية الكل بالبعض وإذاً هو الغرة المقصود بها عبد أو أما، فإذا هذا مثلا ضرب ضربت امرأة وهي حامل فأسقطت ميتا ولدا ميتا فهذا فيها ماذا فيها الغرة كما ذكرنا أنفندية عبد أو أما بخلاف إذا خرج الجنين حيا إذا سقط الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية بسبب تلك الجناية بسبب الجرح الذي وقع له أو الضربة التي وقعت له من تلك الجناية فهذا فيه الدية كاملة دية الإنسان كامل. بخلاف إذا سقط ميتا وهذا أيضا فيه كلام طويل بين الفقهاء لم طيلوا بي. الكلام فيه. قال وفي العبد قيمته وَأَرْشُهُ بحسبها الآن العبد ما هي ديته؟ قال ديته هي قيمته. يعني القيمة التي يساوي في السوق. لأن العبد يباع ويشتري. فإن قيمته في السوق هذه هي ديته. والديت تسلم لمن؟ تسلموا لسيده، إلى صاحبه. جيد. فإذا قتل العبد فإن تسلم له قيمته مش تسلم له الدية الكاملة تسلم له قيمته وإذا مثلًا جرح أو قطع أصبعه فتسلم إلى صاحب أو سيده أصبع مثلًا نعطي مثال الأصبع لكي نفهم الأصبع قلنا كم ديته في الرجل المسلم الحر خمس من الإبل ياك عشر من الإبل اللي هي عشر لاحظ النسبة إلى الدية هذا مورب اللي هي عشر الدية إذا افترضنا أن هذا العبد قيمته مثلا ألف دينار فقطعت أصبعه فدية ذلك الأصبع التي تسلم لسيده هو عشر الألف ألف دينار يعني مئة دينار قال وفي العبد قيمته يعني الدية الكاملة للعبد دية الموت هي قيمته هو وأرشه يعني أرش الجنايات الجروح كذا دية الجروح بحسبها أي بحسب تلك القيمة إذا كانت عشر أو خمس أو نصف العشر إلى غير ذلك فتقدر بذلك الآن الخلاف لموجود هو إذا زادت قيمة العبد على دية الإنسان العادي للدية الكاملة المعروفة في هذه الحالة خلاف بين العلماء على هل يعني هذه هذا العبد تعطى قيمته قيمة العبد كاملة وإن زادت أو لا لا يتجاوز بها دية الإنسان الحر خلاف بين العلماء ولكل منهما مستند فالذين قالوا لا تزيد قالوا لأن الأصل الذي يجمع يعني هذا العبد وإن كان من الممتلكات فإنه هناك شيء يجمع بينه وبين الحر وهو الإنسانية فهمت فإذا لا يمكن أن تزيد ديته على دية غيره من الناس من الرجال الحرار إلى غير ذلك لذلك قالوا لا تزيد وغيرهم قالوا هذا من الممتلكات ولم يعتبروا لم يعتبروا جانب الإنسانية فيه قالوا من الممتلكات فكما تضمن الممتلكات كيف ما كانت مثلا واحد أتلف سيارتك فأنت تضمنها له فهمت بأي ثمن كان سواء زادت على الديا أو لم تزيد فكذلك قالوا العبد كذلك يضمن أو تؤدى الدية عنه كاملة وإن زادت على الدية فلم يعتبروا مفهوم الإنسانية والآخرون اعتبروا ذلك والمسألة مسألة تحتمل الاجتهاد فما قال باب القسامة صورة القسامة ما هي هو أن يكون أن يكون قتيل قتل في محلة معينة ووجد شيء يدل على أن قاتله موجود في تلك المحلة أو أن قاتله من جماعة معينة مثلا رجل كان مع أشخاص ذهبوا إلى مكان معين ثم وجد ذلك القتيل فيما بينهم فهناك شبهة قوية تدل على أن قاتله من بين هؤلاء إما هم كلهم وإما واحد من هؤلاء الجماعة هذا يسمى اللوث يعني وحد الشبهة تدل على أن جماعة مجتمعين أن جماعة فيهم قاتل ذلك الشخص أو شخص واحد هو القاتل لوث مشي بينه لا بينة، فما عندنا شاهدين اثنين أو لا التي ذكرنا آنفاً، إنما كل ما عندنا هو لوث معين، شوبها قوية أو شاهد واحد عدل إلى غير ذلك من أمور. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة هناك رجل ادّعى طبعاً، هناك المدّعي إذا مدعى عليه، هو مديك الجماعة وهناك مدّعي ما كناش لبينا لواله، إذا شنو عندهرو؟ في هذه الحالة يطلب من المدعى عليه اللي هم تلك الجماعة أن يقسموا خمسين يمينا، أن يقسموا خمسين يمينا على أن القاتل ليس منهم، على أن القاتل ليس منهم، فإنهم نكلوا عن ذلك القسم عليهم أن يؤدوا الدية، الدية كاملة. يقسمون تلك الخمسين يمينا وإلا عليهم الدية كاملة يعني دية ذلك الشخص القاتل. هذه القسامة بهذه الصورة أصلا فيها خلاف هل هي موجودة أو غير موجودة هذه القسامة هل لها أصلا في الشرع أو ليس لها أصلا في الشرع خلاف طويل عريت. لكن الذي اختاره مصنف هنا أنها لها أصل لذلك قال إذا كان القاتل من جماعة محصورين يعني معروف القاتل أنه كان في هذه الجماعة ثبتت ثبتت، يعني القسامة، وهي خمسون يمينا، يختارهم ولي القتيل، هو الذي يختارهم، والدية إن نكلوا عليهم، يعني عليهم الدية إنهم نكلوا عن تلك الأيمان الخمسين، وإن حلفوا سقطت عنهم، وإن حلفوا سقطت عنهم، هذه القسامة كانت من أمر الجاهلية، والظاهر من مجموعة من الأحاديث أنها من الأمور التي أقرها الشرع الحنيف، من أمور الجاهلية التي أقرها الشرع فإذن هي أصبحت من شرعين ودليله حديث عبد الله بن أن انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما أنصاريان إلى خيبر وخيبر بلد اليهود فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه أي يتخبط في دمه ميت تمشي تفر قام اللي عنده لقاه قتى دب في خيبر هما أنصار هم كلهم من الأنصار والخرين يهود إذا هناك شوبها قوية جدا هناك لوث على أن القاتل راه من خيبر منها هؤلاء اليهود إلى خيبر مع أن لا بين لا شاهد لا أي شيء لكن قضية واضحة أصلا موجود العداء معروف بين الأنصار وبين هؤلاء اليهود وثانيا يعني قتل في بلد اليهود إلى قال فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هؤلاء أولئك المقتول فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر يعني ليتكلم الكبير وهو أحدث القوم يعني عبد الرحمن كان أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولا نرى ما نستطيع أن نحلف بأن ره القاتل فلان أو إلا فن يعني نستحق أن نأخذ ذلك القاتل ونقتص منه بالقصص الشرعي ما نستطيع قال فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا يعني اليهود يحلفون خمسين يمينا على ذلك فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار ما نستطيع أن أقولها فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده والحديث في الصحيح يعني فوداه من عنده وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يهدر دمه فلا تكون فيه الدية لذلك يعني وده وعقله من عنده صلى الله عليه وسلم لذلك قال المصنف هنا وإن التبس الأمر كانت من بيت المال يعني لا يهدر الدم ولكن إن التبس أمر هذا الرجل ما عرف قاتله ونكل هؤلاء عن اليمين وإلى غنائم أمور في هذه الحالة تؤدى هذه الدية من بيت المال وقلت صورة القسام أصلاً مختلف فيها هل هي موجودة أو لها أصل في الشرع أو لا إلى خلافات طويلة بين العلماء في هذا الباب وعامة هذا الذي ذكرنا لا يستقيم في الأذهان ولا يرسخ إلا بتطبيقه وتطبيقه فرع وتطبيق شرع الله عز وجل لذلك نحن لا نكاد نعرف من شرع الله عز وجل إلا الأمور التي ما زال في استطاعتنا أن نفعلها دون نكير مثل الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات أما هذه الأمور التي هي من أمور القضاء الإسلامي والتي لا توجد إلا إذا وجد القضاء الإسلامي فإننا لا نعرفها ولا نطبقها ولكن علينا أن نتعلمها تفقها في دين الله عز وجل وسعيا ومعرفة لهذه الحكم العظيمة التي فيها لكي نتأكد من تفاهة هذه القوانين التي تحكم في دمائنا و أموالنا ومن هذه العظمة التي في شرع الله عز وجل فنسعى جاهدين لكي نعيد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هذا آخر ما نذكره إن شاء الله تعالى وفي الحصة المقبلة نبدأ الكلام نبدأ في تطبيقات معينة في مسائل الفرائض والمواريث ثم نشرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الوصية والفرائض أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين